يا اخوتي ماذا نقول ام حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبه اهل المحابه والوفاء عاشوا على غد النبي يرجون رحمه السما يا اخوتي من حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبه اهل المحابه واللقاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمان السماء يرجون جنه ربهم يوم القيامه والجزاء يوم الرهيب قاتلون في لحظه حقا لقاء ترى وجوها كالحات ترى وجوها الناعمه يا اخوتي ماذا نقول ام حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبه اهل المحابه والوفاء عاشوا على ندي النبي يرجون رحمان السماء ترى وجوه الناضرات فوق المنابر في السماء فاذا سالت فانهم قوم اللي باسهم الوفاء يدعون في الليل البهيم يا ربنا قل بالدعاء ترى وجوهنا ناضرات فانقل منابر في السماء فردا فإنه قوم لباسهم الوفاء يدعون في الليل البهيم يا ربنا قبل الدعاء يا فاطمه ماذا نقول ام حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبه اهل المحابه واللقاء عاشوا على نادي النبي يرجون رحمه السما في جنتين فوق السماء في جنة الخلد التي رفع الرسول لها وال يا اخوتي ماذا نقول ام حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبه اهل المحابه واللقاء عاشوا على ندي النبي يا رجونا رحمان السماء يا اخوتي ماذا نقول ام حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبه اهل المحابه والاخاء عاشوا على هدي النبي يا رجونا رحمان السماء يا مروجنا الرحمن السما